وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 Parnin Haltohis Suminhumin A Hadin Autasma Ula Humrikza Allah Allah.